أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم صاد كتاب إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى لتنذر فلا به أنزل منه للمؤمنين في حرج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 تسجدون ف تسجد اذ امرتك إبليس ل قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين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 فقال ما ل ه ا ك م ا ربكما عن هذه ا ل ش ج ر ة إ ل ا أ ن تكونا ملكين أ و تكونا من الخالدين وقاسمهما إ ن ي لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا ا ل ش ج ر ة بدت ل و م ا سواتهما وطفقا ي خ ص ت ا ن عليهما من ورق ا ل ج ن ة وناداهما ربهما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 وما كنا ّ لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد ََْ جاءت ََْ رسل ُُُ ربنا ََِّ بالحق َِِّْ ونودوا ََُُ ن ْ تلكم ُ الجنه ََْ اورثتموها َُِْ بما َِ كنتم ُُْْ تعملون َََُْ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 شركه ا عوجا ل ه م ب ا ل آ خ ر ة ك ا ف ر و ن و ب ي ن ه م ا حجاب ا وعلى ل أ ع ر ا ف ر ج ا ل ي ع ر ف و ن ه ذات م ا ه م و ن ا د و ا أصحاب ا ل ج ن ة س ل ا م عليكم لم ل ي د خ و ه ا وهم م ي ط ع و ن واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب الاعراف رجالين يعرفونهم بسيماهم قالوا, قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون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 ولا تفسدوا في ا ل أ ر ض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان ر ح م ة الله قريب من المحسنين وهو الذي يغسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إ ذ ا أ ق ل ت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت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 قالوا إ ن ا بما ارسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إ ن ا بالذي آ م ن ت م به كافرون ف ع ق ر ن ا ق ت واتوا عن أ م ر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين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 لنخرجنك يا شعيب والذين آ م ن و ا معك من قريتنا أ و نتعدن و في ملتنا قالا ولو كنا كارهين قد ا ف ت غ ي ن ا على الله كذبا إ ن عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا ل ل ه منها وما يكون لنا أ ن نعود فيها إ ل ا أ ن يشاء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 الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آ س ى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 ثم بدلنا مكان السيئه ا ل ح س ن ة حتى عفوا وقالوا, وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء ف أ خ ذ ن ا ه م ب ع ت ة وهم لا يشعرون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 تلك ا ل ق ر آ ن قص عليك من أ ن ب ا ئ ه ا ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا, ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على ق ن و ب الكافرين وما وجدنا ل أ ك ث ر ه م من عهد و إ ن وجدنا أ ك ث ر ه م لفاسقين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 ومن الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بمعاهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إ س ر ا ئ ي ل فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون فانتقمنا منهم ف أ و ر ط ن ا ه م في اليم بانهم كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وكانوا عنها غافلين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 قال غير الله أ ب غ ي ك م إ ل ه ا وهو فضلكم ع ل ى العالمين واذا انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى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 واتخذ قوم موسى من بعده من حريهم اجلا جسدا له فوار أ ل م يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أ ي د ي ه م وراوا أ ن ه م قد ضلوا قالوا ل ئ لم يرحمنا ربنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إ ل ى قومه غضب ا ناسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أ ع ج ل ت م امر ربكم والقى الالواح و أ خ ذ ب ر أ س أ خ ي ه يجره إ ل ي ه قال ابن أ م ه ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشرك بي, بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال والأخي عفلي رب و أ د خ ل ه الدكتور م ت م د راتب ا ل ن ا ب ل س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 قال عذابي أ ص ي ب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون ا ل ز ك ا ة والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي ا ل أ م ي الذي يجدونه مكتوبا. الذين يجدونه مكتوبا عندهم في ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل يأمرهم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 و ل ت ب ع و ه ل ع ل ك م ت ح ت د و ن و م ن ق و م موسى د راتب ا ل ح ق و ب ه ي ع د ل و ن وقطعناه اثنتي ع ش ر ة أ س ب ا ط ا أ م م ا و أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى اذ ا س ت س ط ا ه قومه ونضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا ع ش ر ة عينا قد علم كل أ ن ا س مشربهم وضللنا عليهم الغمام و أ ن ز ل ن ا عليهم المن و ا ل س ن و ى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 فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فلما عتوا ع ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين واذ تعذنا ربك ليبعثن عليهم إ ل ى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب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 الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار ا ل آ خ ر ه خير للذين يتقونا فلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين واذ نتقنا ل ج ب ل فوقهم كانه بله و ظ ن و ن ه و ا ق بهم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 وَكَذَلِكَ وَالْعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُوا نُفَصِّلُ الْآيَاتِ عَلَيْهِ َたちの思い出を忘 ي ずに過ご ن ことはでき ا せん。私 ف ちの思 ل 出を忘れずِ過ごす و َ ل َきません。私たちの思い出をَれَに過 ن す ا とはできません。私たち ا 思い出َ忘れずに ه ごすことはできませَ私 ا ل の思い出を忘れずَ ل ごすことはで ل ません。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 من يهد ي الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون ولقد د ر ا ن ا لجهنم كثيرا من الجن و ا ل إ ن س لهم قلوب لا يفقهون بها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 وذروا ََ الذين َِ ي ُ ر ْ ح ِ د ُ و ن َ في ِ أ َ س ْ م َ ا ئ ه ِ سيجزون َََُْْ ما َ كانوا َُ يعملون َََُْ وممن َِ ن َْْ خلقنا َََْ أ ُ م َّ ه يهجون ََْ بالحق َِِّْ وبه َِِ يعدلون ََُِْ والذين ذ ك ب و س و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه موسوعه ا الله خلق من شيء أ ن ع ي ك ن قد اقترب حديث فبأي ب أجلهم د يؤمنون من يضل من ا ل ل ه ف ل ا هادي ل ه و ي ر ه طغيانهم م في ي ع م ه و ن ي س أ ل و ن ك عن الاسلاميه س ع ة إ ن موسوعه ا ل ن د ا ب ل ا ي ج للعلوم ي ه ا و ا ه تقلت ل ا س الاسلاميه و و ا ا ت أ ر ض ل تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إن 「こん ا にすてきなこ ي が ل っ و ら」 إ ن ي انا نذير وبشير ل ط و م ه يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة وجعل منها زوجها ليسكن إ ل ي ه ا فلما ت و ش ا ه ا حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت اتاهما الله ربهما لإن آ ي ت ن صالحا, صالحا لنكونن من الشاكرين لنكونن صالحا جعلا له شركاء فيما آ ت ا ه م ا فتعالى ع الله موسوعه ا ي ش ر ك ن أ ي ش ر النابلسي ق ئ ا و ه للعلوم الاسلاميه اسماء وإن الله د الحسنى و موسوعه النابلسي تدعون للعلوم ه ب ا ا د أ م ث ك م ف د ع ه الاسلاميه أرجل م ش و ن ب ا أ م لهم أيدي يبطشون ب ه ا أم ل ه م أ ع ي ن أ م لهم أ ع ي ن يبصرون بها أ م لهم آ ذ ا ن يسمعون بها قل د ع و ا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إ ن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين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 إ ن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه, ويسبحونه وله يسجدون تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام نداء هذه www.islam-call.com